كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم وَيُصْلِحُ بالهم وَيُدْخِلُهُمُ الجنة عَرْفَهَا لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يُمَكِّنْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ عَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار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 خير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا قالوا للذين أنتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وزادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها أن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر وَالسَّاعِفِرِ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والله يعلم متقلباكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض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 أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون, الملائكة يضربون وجوههم وعذابهم ذلك بأنهم متبعوا ما أصحط الله وكرهه وكرهه رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض رضوا إلا يخرج الله أضعاهم ولو نشأ لأرينا كهم فلعرفته بصي ماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل عنكم حتى نعلم المجاهدين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وَشَاقَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا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 وأنتم الأعلن والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يُؤْتِكُمْ أجوركم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون, تدعون لتنفقوا في سبيل الله يَبَخَلْ وَمَن يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُمُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وأنتم تَتَوَلَّهُ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَمَا لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ